لا يسمى النكاح أو الزواج عقد كران سوف يعقد عقد الكران على الأخت الكريمة وعلى الأخ الكريم كلمة عقد كران غلط وحرام كمان حرام شرعا لأن كلمة كران إنما هي جاءت من القرين والقرين هو من لازم بحيث عدم الانقطع لا ينقطع عنك أبدا يسمى قارينا له مثلا أنت مع قارين من الملك قارين من الشياطين صحيح؟ هذا يأمرك بخير وهذا يأمرك بشر فإذا وفق الله العبد وفقه لسماع الخير وإذا خذ له عدلا إنما يغذله فيجعله يمضي على طريق الشر الاتنين دول ما يسبكش إلا بعد ما تموت صحيح كده يوم الإيامة بقى قال قارين وهذا ما لدي عتيد الذي كان يفعله وكنت أقيده عليه هذا ما لدي عتيد الذي كان يكتبان يكتبان عليك أعمالي يبقى القارين هذا هو الملازم بحيث عدم الانقطاع ما ينقطعش عنك أبدا لكن الزواج في انقطاع ممكن أطلق أباح الشرع أمر الطلاق ذلك الطلاق برضو فتوى مش حكم الطلاق هذا إيه هذا فتوى لأن الطلاق بيختلف من شخص إلى شخص واضح الكلام كده الطلاق ممكن الرجل يطلق المرأة في الشرع هنا عندنا في شرعنا للرجل إن يطلق مرأته لأسباب ما لكن هذا في الحكم لي الحكم العام أما في عند عند النصارى بأنه لا يجوز أمر لي لا يجوز أمر الطلاق إلا لعيلة الزنا إلا لعيلة لي إلا لعيلة الزنا ده كلام عند الأرثوذكس وعند الكاثوليك وكان عند البروتستانت. البروتستانت اللي هي كنيسة إنجليزية. بتسمع حاجة اسمها كنيسة إنجليزية؟ ايه دي اسماء البروتستانت. البروتستانت دي طائفة لها اعتقادات تانية خالص مش وقته دلوقتي. فهم الكلام كده؟ دي انشقت عن الكنيسة الأرثوذكسية. يعني الكنيسة الارثوزوكسية كانت ماشية كده طلع منها واحد معترض عليها زي ما بتلاقيه واحد حزب كده بيعترض يقول له الجماعة بتاع الأفكار بتعرض كده مش عاكبيني فيروح اميل له حزب الواحدة هي كده فطلع منها واحد اسمه مارتن لوثر عمل له ايه الكنيسة الواحدة اسمها البروتستانت خلاص كده كلام فعمل لها معتقدات خاصة مفيش حاجة يسمعها عندنا الاعتراف مفيش حاجة يسمعها ان الواحد يعترف للاب للاب بتاع الكنيسة حاجة يسمعها اعتراف مفهوم مفيش حاجة يسمعها ان الاب هو اللي يمتثل الكراءة بتاعت الكتاب او الانجيل لا اي حد ليه حق الكراءة الطقوس اللي بيعملوها دي كم كم تقس برضو مش وقت ان انا بذكروا له خالص قالوا عنها بدع وما ينفعش والكلام ده كله الشاهد ايه ان البروتستانس دول عملوا حديثا من كم سنة كده انه للرجل ان يطلق ايه ان يطلق امرأته ان يطلق ايه ان يطلق امرأته ويه القانون ايده خلاص عملها يروح للأب انا عايز اطلق دي وانه طلقها عنده في الكنيسة خلاص خلاص ويتزوج بخلاف الارثوذكس الارثوذكس اللي هي كنيسة التابعه كنيسه شرقيه اللي هي تابعه لا توادرس لشبه يوسف رمي ده عارفينه اهو اهو توادرس ده ادي الكنيسه الشرقيه اللي هي رئيس يعتبر رئيس الطبقة الارثوذكسيه في العالم خلاص كده الكلام الكاثوليكيه اللي هي تابعه للبابا الفاتيكان واضح الكلام كده طبعا دبل فياتيكان بيكفر توادوس وتوادوس بيكفر مبل فياتيكان والاثنين بيكفروا البروتستانت والبروتستانت بيكفروا الاثنين واضح كلام كده الشاهد بقى فالبروتستانت عملت ايه؟ موضوع الطلاق ليه موضوع الطلاق طبعا ده مغزى ديني اصلا لان البروتستانت في عداوه بينهم بين ارثوكس عداوة طبعا ما ننتقل من الارثزوكس البروستانت كفر خلاص كده فهم عملوا الموضوع ده الارثزوكس مش عدد كده ايام الكلام عن الطلاق عند النصارى الطلاق عن الطلاق عند النصارى مفهوم ايها كان على الموضوع ده فدلوقتي عندهم فيجي يقول لك ايه جيت وادر اسأل كلمة يقول ايه انا لا استطيع ان اغير الانجيل يعني ماشي على ايه ان هذا صورتي مستقيما يعني لان في كتاب في كتاب متى صحيح الثامن او التاسع بيقول ومن ومن يطلق لغير علة الزنا يزني ومن تزوج مطلقة يزني يعني ما ينفعش تتزوج امرأة مطلقة لان لو زوجت مطلقة دي ايه كإنك في حكم الشرعي زني ولو طلقت لغير علة انك تثبت الزنا على المرأة دي ما ينفعش تطلقها طب هو هيثبت الزنا ازاي؟ يعني عشان يطلقها هيثبت الزنا ازاي؟ وضع الكلام ما هو معنى انه يطلق عشان يثبت مش تعرف ولا بقى يتفق مع واحد ومش عارف ايه ويروح مصورها صورها ويروح للكنيزة هيعمل قصة طويلة عشان يخرج من الولادي وعشان يهرب منها بدل ما هي لابقى في أفاد ما هو اسمه كران ما هو ده عقد الكران عقد قرين مع إبليس ماشي ما هو ده عقد الكران إن ما يفعش طلقها لدرجة إن في ناس من الأرثوزوكس بدأت تغير الملة إلى البروتستانت مع إنه عارف إن تغيير الملة كفر تغيير البروتستانت كفر مفهوم كفر ليه اعتقادات في, في في في يسوع نفسه مفهوم كده فبيغير البروتستانت عشان يعرف ايه لانه لما مجرد ما يغير خلاص ايه زوجته فرقته مجرد ما يغير زوجته فرقته خلاص لانه لازم يكون ارس زوكس زيها واصل فبالتالي اضطر ان هو ايه يعلن أنه بروتستانتي يعني شوف يفضل أنه يكفر عشان إيه عشان يسيب الستة دي أو هي تبقى بروتستانتية عشان تسيب مين عشان تسيب الرجل ده آه. وصل كده كلام فهما ما عندهمش موضوع موضوع موضوع الطلاق ده فالطلاق قد يكون حل ونعمة من الله عز وجل وقد يستخدم خطأ وقد يستخدم ايه وقد يستخدم خطأ فيكون نقمة على المين على العبد ذاته فكلمة عقد قران الكلمة دي ايه كلمة دي غلط, غلط. لكن بمعاشرة المسلمين النصارى فخدوا منهم الفاظ يعني خدوا منهم الايه خدوا منهم هذه الألفاظ نسأل الله السلامة العافية فذا كان يعني إيه تعليق على كلمة عقد كران فاحنا معندناش عقد كران هي مش ناصر.